أعوذ الله من الشيطة الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يخلقون شر. No! a ah. um, وَأَسْقَيْنَا مُؤْمِنِينَهُمْ مِنَ الرَّكْقِ جِفَالْ خَوْفٍ وَنَاجِيهِمْ مُنْقَوِمَ mal le crée moirend moi n' jour Yes, <laughs> sir. فالقرب كان ما كنا نعمل من الله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا نور ما فخر مرادنا Then yeah. Oh, <laughs> my All uh right. -huh. يقولون قَوْمِ لَا نَسْتَغْفِرُ لَكُمْ مِنْ رَبِّنَا وَإِن نَّغْفِرْ لَكُمْ مِنْ والله I'm not All right. a <laughs>